بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد, لم يلد ولم, يولد ولم يكن له كفوا و أحد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد